انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثرون في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفررا ثم يكون حطاما وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَوْعِدَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ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 والله لا يحب كل مختال فخوب الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الغني الحميد